بسم الله الرحمن الرحيم وَالْعَاديَّاتِ ضَبَحَا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا فَالْمُغِيرَاتِ صُبَحَا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقَعًا فَوَسَقْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَ نُودَ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لشهيد وإنه لحب الخير شديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربه بهم يومئذ لخبير